رؤية مستعماء اهلا فابوا يضيفوهما فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه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 لهما ربهما خير منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامية من في المدينة وكان تحته كنز لهما وكانت تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا اراد ربك أن يبلغ أشدهما فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري